إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وشافة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنين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 أَمَّنَّا وَإِذَا قُلْنَا إِلَى قالوا امْكَاثُوا إِنَّمَا أَنْتُمْ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ الله بِهِمْ وَيَمُنُّ لَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَمَ الضَّلالَةَ وَلَا يَهْتَدُونَ كَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مثلهم كما مثل الذي سَقَّدَنا رَأَى فَلَمَّا رَأَتْ مَا حُلَّهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي غُلُمَةِ الَّذَا يُبْصِرُونَ فُمُمُّكُمُ النُّعْمَةُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ إِلَّا كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَايِ فِيهِ ظلمات وَرَعْدٌ مَبَارَكٌ يجعلون صابعهم في آذانهم من الصواعق يحذر الموت والله محيط بالكافرين يكان البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم ومصالهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلبكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإذ كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهدائكم من رجول الله إذ كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودوا الناس والحجار قعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزقان قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوبه متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خاندون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعضة فما فوقها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 فالذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم السماء إلى السبع فسواء سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملانكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسبك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونغطس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أمئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين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 وإذ قلنا للملائكة اشتدوا لآدم فَسَجَدُوا إلا إبني سابا والسكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اشكل آنة وزوجك الجنة وكلا منها روضا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وَقُلْنَا اخْفِضُوا بِضُبْعِ عِضُكُمْ لِبَعْضِنَا عَجُوزَ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اخْفِضُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَيَمَّا يَئْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ بل الذين كفروا وكذبوا بآياتنا هؤلاء أصحاب النار هم فيها خانجون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم في بعهدكم في بعهدكم أيها آمِنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَا هِيَ ولا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ الصلاة الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ مع مَعَ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 وعلى العالمين، والتجو لا تدني نفس عن نفسه شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها ولا يأخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ جئناكم من آن في زعون يسمونكم شؤل عذاب يذبحون أبنائكم ويصحون نسائكم. ففي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلتنا ثم اتخذتم العجل من بَعْدِهِ وأنتم ظالمون ثم عَفَوْنَا عليكم من بعد ذلك لَعَلَّكُمْ تشكرون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 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ أَبْعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَوَاللَّهِ عَلَيْكُمْ الْغَمَمُ وَأَنَسْلَنَّ عَنكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ قُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وَإِذْ قُلْ لَدُخُلُ هذه الْقَرْرُ يَتَفَكُّلُ مِنْهَا حِسُّ شِئْتُمْ رَغَدًا وَدُخُلُ الْبَابَ مُسُجَدًا وَقُلْ حِقَّةٌ أَوْ فِي أَزْنَكُمْ خَطَايَكُمْ وَاسْلِسِيدُ فَبَنِي إِسْرَائِيلَ الَّذِينَ قولا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَخَذْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ اشربوا من رزق الله ولا تعتى في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحدين فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تمت الأرض من مقلها, من مقلها وغثانها وفومها وعدسها وبصنها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 ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فاضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وما عظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه يا قوم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 قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تجر الناظرين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لم قال إنه يقول إنها بغرة لا ذنون وتثير الأرض ولا تسقي الحار مسلمة لا شيئت فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون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 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّرُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ فَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَاجُّونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يعلمون وَإِذَا يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ إذا قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم مِّمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ يُحَاجُّوكُم يُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ بَعْضُهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُّنُ فَبَيِنَ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْرُوا بِهِ يَشْرَوْهُ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ وَبِئْسَ الْمَتَاعُ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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة ينفيها طالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين أحسانا وذلقوا الربا واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وأاتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معجزون.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 أولئك الذين شروا لحياة الدنيا بالآخرة فلا يخافط عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه, البينات وأيدناه بروح القدس إِذَا كُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ لا لَا تَهْوَى أَنْ خُسُكُمُ أَسْتَكْبَرُتُمْ فَفَرِيقٌ كَذَبَتُمْ فَفَرِيقٌ تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا وُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْلِهِمْ فَقَلِينَ مَا يُؤْمِنُونَ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت الله على الكافرين بئس مشروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن أي ينزل الله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 قل فيما تقولون آمِينَ اللهِ مِن ذَكَرٍ إِذَا كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَيَقْدِرْ جَاهِكُمْ سَبِيلَ بَيْنَهِ تُمْتَقَدُونَ مُنْعِدَمٍ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ضَالِّينَ وَإِذَا أَخَذْنَا مِثْقَالَ مَرَفَعٍ فَمَغَنَّكُمُ الطُّورُ خُذُوا قالوا سمعنا وعصينا ومشجبوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إذ كنتم مؤمنين قل إذا كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من رجون الناس فتمنوا الموت كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا مما قدمت أيديهم والله عليم من ظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين إشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزاح زيحه من العذاب أن يعمر والله بصير مما يعمل قل من كان عدو الجبين فإن نزله على قلبك بإذن الله على قلبك بإذن الله يصدق لما بين يديه ووده وبشرا المؤمنين من كان عدو لله وملائكته ورسوله وجبين وبيكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكر بها إلا الفاسقون فكلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عذد الله مصدق لما معهم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 وما يَفْزَعُ عَلَى الملكين بِبَأٍ مِنْهُمَا نُوتٌ وَمَارُوتُ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَزِّعُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ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 يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا نذرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولن يوشك ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله هو خاتم يشاء والله ذو الفضل العظيم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 ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ظل سواء السبيل ود من أهل الكتاب لم يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عذاد أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا الصفاح حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير ذتجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم أمانيهم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 تشابهت قلوبهم قد بين الآيات لقوم يُقينون إن أنا رسلك بالحق بشير ونذير بشير ونذير ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بل أن ترضى عنك اليهود حتى صراحتات بعملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم معنى الذي جاءك من العلم مِنَ لك من الله بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم حَقَّ يتنونه حق تلابته هؤلاء يؤمنون به وَمَن يَكْفُرْ بِفَوْلَائِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا تنفعها.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 وإذا جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعينا أن طهرا أن طهرا بيت للطائفين والعاكفين والشكع السجود وإذا قال إبراهيم رب جعل هذا البلد وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم من الله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أبضروا إلى عذاب النار وبئس وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَجَـَّلَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ علينا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يثنو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وما يزرغب عن التي براءها إلا من سفيها نفسه ولقد يصد في الدنيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلَمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّنَا عَالِمِينَ فَوَصَّامِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَ عَلَيْكُمُ الْدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا مَأْتُونَ مُسْلِمُونَ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 ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كنودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آبنا بالله وما أنزل وما أنزل إلى إبراهيم إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أُوتِي موسى وعيسى وما أُوتِي النبیون وما أُوتِي النبيون من ربه لا نفزع بين أحد منهم ونحن له مسلمون فَإِنَّ أَعْمَلُوا بِمِثْنِ مَا أَعْمَلْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَمَلَّمُ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكُونَ اللَّهُ وَهُوَ سَمِيعُ الْعَنِيمِ صِبْرَةَ اللَّهِ وَمَن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْرًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن لهم مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق كانوا هودا أو نصارى قل أأذتُم أعلم أمي الله وَمَن أظْلَم مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ الله وَمَن لَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا